الحمد لله الخافض الرافع الضار النافع الذي حجب ا ل ج ن عن غبيه بعد أن كانت لهم في السماء موضع الحمد لله الذي أنزل القرآن نورا ي ت ل ى فإذا الناس م ح ج و د وسامع كلام ربنا إذا ق ُ ر ِ ئ على العلي ذهبت عن جسمه ا ل م و ا ج ع وإذا استمع له الحزين هان في عينيه كل ضائع الحمد لله ذي الفضل والإنعام على الجميع. يخلق ويرزق ويسكر ويحمي ا ل ص ن ع يخلق ويرزق ويسكر ويحمي الصنيع يطعم و ي س ق ي و ي ج ب ر و ي ش ف ي الوجيع يعز ويغني وينصر ويرفع الوضيع يكفي ويؤي يكفي ويؤي ويكسو و ي ك ل أ اللذيع يعفو ويصفح ويمحو الخطأ الشنيع نشهد أنه النور الهادي البديع شهادة نقر بها مختارين كين د خ و ل الحصن المنيع من اعتقدها أمين العذاب ونجا عند الحساب ونال الشرف ا ل رفيع ومن أنكرها ضاع ولم يذق إلا الضريع هل وهل وهل ت ن ك ر العين من حفظها بالجفون؟ أم هل تنكر الأمعاء خروج الرجيع؟ وهل تنكر السماء ومن زينها بالنجوم؟ أو هل ينكر السحاب صوت الرعد الفظيع؟ وهل تملك الشمس حبس ضيائها؟ أو تخرق النجوم مدارها، أو يقبل القمر أن يطيع. إذا رأيت السماء أمطرت، ورأيت الأرض أ ن ب ت ت وشبع الحمل الوديع. إذا رأيت الزهور تفتحت، وسمعت الطيور غردت، وأقبل الشتاء. وأقبل بعد الشتاء ربيع وإذا رأيت نعيم الدنيا إلى زوال ورأيت د و ا م الحال من المحال ورأيت موت الأحبة بغير توديع إذا رأيت نعيم الدنيا إلى زوال ورأيت دوام الحال من المحال ورأيت موت الأحبة بغير تودية وإذا حاولت أن تغير من الأمور و ا ق ع ا أو تجد للموت عنك دافع ففشل الفشل الذريع. فعلم أن للكون بارئ للأمور مدبرة، فاحذر عقابه السريع. لا إله إلا الله غير معطل لصفاته العلا. لا إله إلا الله غير معطل لصفاته العلا بكل تأدب و خ ض و ع فمن الدلائل البينات لكل متأمل صراخ ا ل و َ ل د باكيا إذا أحس الجوع وسعي الذب متلهفا وسعي الذب متلهفا غير متمهل على طعام لصغاره هو عنه منوع. وارتزاق الطير ع ف و ا غير م ت أ ث ل بما هو له فوق الثرى موضوع و ر ق د النهيم ج ش ع ا ر ق ض م ت و ص ل ا إلى ا ل ح ت و ف كمعصوب العين مدفوع وسع الفهم م ه ل ا وسع الفهم م ه ل ا سعي م ت و ك ل على الإناه قانع بنصيبه غير ه ل و ع يسأل سؤال م ت د ب بتجمل لا متعجل ولا مستغن بعقله مخدوع فالزق وإن بدا ا أنو بتوسل مقدر ا ل م ق س و م يلائم كل مصنوع. فرج الإله د ا ع ي ا برجاء مؤمل بخشوع قلب على الإيمان مطبوخ وإياك والسعي على الدنيا بتبذل فنصيبك منها إليك واصل غير مقطوع فيا من سمت رمضان وقرأت القرآن ف أ ع ل م أ ن ر َ س و ل ا ل ل ه ه و ا ل ق ُ د و َ ة و ا ل ش ف ي ع ه و م ب ع و ث ل ل ْ إ ن س و ا ل ج ا ن م ن َ و ر ل ل أ ك و ا ن م ب َ ي ن ل ل ت ش ر ي ع خ ل ق ه ا ل ق ر آ ن ت ش د ي د ه ا ل ح ن ا ن ي ع ظ م ن غ ي ر ت ق ر ي ع أمره بين أصحابه نافذ يعفو ولا يؤاخذ ويتعهد برعايته الجميع هو أولى بالمؤمن من نفسه وأحب إليه من نفسه وإلا ففي العقيدة توقع الصلاة وقق عليه في الملاحة مية وهي لأمته هدية تذهب عن القلب السقيع فقل ص د ق الله ونحن على ما قال ربنا جل ثناؤه وتقدس ت أسمائه وجلت آلاءه وشهدت أرضه وسماؤه ونطقت به ر س ل ه وأنبياه من ا ل ش ه د ي ن فاللهم اجعلنا بهذه الشهادة صادقين وبهذا الصدق عاملين وبهذا العمل مخلصين وبهذا الإخلاص موحدين وبه. بهذا التوحيد مؤمنين وبهذا الإيمان محسنين وبهذا الإحسان موقنين وبهذا اليقين م ت ق ي ن وبهذه التقوى مهتدين وبهذه ا ل ه د ا ي ة محافظين وبهذا الحفظ مداومين وبهذا الدوام معهدين وبهذا العهد سائلين أ ن ت ص ل ي وتسلم وتبارك على سيدنا ونبينا محمد المختار. اللهم صل على نبينا وسيدنا محمد وعلى آل بيته الأبرار. اللهم صلِّ عليه وعلى آ ل وعلى ص ح ا ب َ ت ِ ه ا ل أ ن و ا ر اللهم ص ل ّ على سيدنا م ح م د وعلى آلِه وصحبه من المهاجرين والأمصار اللهم ص ل على سيدنا م ح م د وعلى آلِه وصحبه ما ت ع ا ق بالليل والنهار ومادامت الشمس في فلكها والقمر في المدار اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إ م ا ئ ك ن و ا ص ي ن ا بيدك م ا ض فينا حكمك ع د ل فينا قضاءك ن س أ ل ك اللهم ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك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 أحزاننا وذاب همومنا وغمومنا. اللهم نور بالقرآن أبصارنا ل ه م نور بالقرآن بصائرنا اللهم أطلق به ألسنتنا ل ه م افتح به قلوبنا وشرح ا به صدورنا و ي س ر به أمورنا و ا ه د به أولادنا اللهم ا ه د به أولاد وحفظ به بيوتنا ونور به قبورنا وهد به أزواجنا وذرياتنا اللهم إ َّ م َ ا كَمَا جَعَلْتَنَا لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُصَدِّقِينَ فَجَعَلْنَا لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَجَعَلْنَا لِأَوَامِرِهِ و َ ن َ و ه ِ ه ِ مِنَ الْخَاضِعِينَ وَجَعَلْنَا ب ِ ه عِنْدَ خَتْمِ كِتَابِكَ مِنَ الْفَائِزِينَ وَجَعَلْنَا بِهِ عِنْدَ النَّعْمَاءِ الشاكرين وعند البلاء. من الصابرين، اللهم جعلنا به لك في كل شؤوننا من الذاكرين، اللهم جعلنا به في كل شؤوننا إليك راجعين، اللهم جعلنا به في كل شؤوننا إليك بيراجعين، اللهم أنفعنا وارفعنا بما صرفت فيه من الآيات اللهم ك ف ر به عنا السيئات اللهم ه و ن به علينا السكرات عند الممات اللهم ه و ن به علينا السكرات عند الممات اللهم ه و ن بعلينا السكرات عند الممات آمين. اللهم جعلنا من م ي ق ر أ القرآن فيرقى ولا تجعلنا من م ي ق ر أ القرآن ف ي ض ل و ي ش ق ى اللهم ألبسنا به ا ل ح ل ل اللهم أسكنا به الظل و َ ا ل ل َ ه ُ م ا أ َ س ب ِ غ ْ بِهِ ع َ ل َ ي ن َ ا ا ل ن ِّ ع َ م و َ د ِ ف َ ع ْ ب ه ع ن ا ا ل ن ّ ق َ م ا ل ل َّ ه ُ م ا ج َ ع ل ن َ ا م ِ م ّ ن ي ُ ق ي م ُ ح ُ ر و ف َ ه ُ و َ ح ُ و د َ ه و َ ل ا ت ج ع َ ل ن َ ا م ِ م ّ ن ي ق ي م ح ُ ر و ف َ ه و ي ُ ض ي ع ح ُ ل و د َ ه ا ل ل ه ُ م ا ج َ ع ل ن ا م ِ ن قرء القرآن فأحلوا حلاله وحرموا حرامه و آ م ن و ا بمشابهه ت وعملوا ب م ح ك ا م ه اللهم رزقنا شفاعة الصيام والقرآن اللهم رزقنا شفاعة الصيام والقرآن اللهم ا جعلنا بالقرآن في ا ل ج ن ا ت منعمين وعن النيران مزح زحين وإلى وجهك الكريم ن ا ظ ر ي ن وإلى وجهك الكريم ن ا ظ ر ي ن إلهي ما أحلمك على من عصاك وما أقربك م من, من دعاك وما أسمع ك ل م ن ن ا د ا ك إلهي من ذا الذي سألك فحرمته من ذا الذي لجأ إلى بابك فتركته إلهي من ذا الذي تقرب إليك فأبعدته إلهي من ذا الذي تقرب إليك فأبعدته إلى ي من ذا الذي فوض إليك فترضته ومن ذا الذي تاب إليك فما قبلته يا مُنس كل غريب يا صاحب كل وحيد يا حبيبة م ل َ ح ب ي ب له يا حبيبة م ل َ ح ب ي ب له يا أنيس م ن ل ا ّ أنيس له يا ق ر ي ب ا غير بعيد يا ش ا ه د ا غير غائب يا غ ا ل ب ا غير مغلوب نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك ا ل ع ل ا أن تجعلنا من عبادك المتقين الفائزين وأن تسقينا ج م ي ع ا من حوض النبي الأمين اللهم إنا نسألك أن تفك أسرانا من قيد الذنوب وأن ترحم تضرعنا إليك يا كاشف ضر أيوب ولا تطردنا عبابك ن ولا تحرمنا يوم القيامة من النظر إ ل ى وجهك الكريم يا خير من دعاه داع يا أفضل مرج ه ر ا ج يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا ملا ن تحجب ر ؤ ي ت ه ا ل ظ ل مات يا ع ا ل م الخفيات يا من لا يعذب عنهم فقال ض و ة في الأرض ولا في السماوات يا فالق الاصبح ا و م ب د د الظلمات يا من جعل الدنيا فانية وخيرها بالصالحات يا من يعلم غيبا ما يكون وما سيكون وما قد فات يا من يسمع دبيا النمل وخاف ي الهمسات يا من أعد للمؤمنين الصائمين القائمين عالي الدرجات ووعدهم بأنهار وجنات وحور حسان مقصورات وأنهار من خمر وعسل مصف من الشائبات وسور مصفوفات وأكواب موضوعات و غ ي و ن جاريات لا يمسهم كدر ولا منغصات لا يمسهم كدر ولا منغصات جيرانهم فيها الحبيب والخليل في جنات ع ا ل ي ت جيرانهم فيها الحبيب والخليل في جنات ع ا ل ي ت وأعدل الكافرين أسفل الدركات في جهنم و ب ئ س الحياة لا يخرجون فيها فيعملون الصالحات لا يخرجون منها فيعملون الصالحات لا يذوقون فيها رجعون ولا ممات في أودية سحيقة وويلات جيرانهم في العون وهمان وقارون والمتفككات تنهش أجسادهم العقارب والحيات، تنهش ج س ا د ه م العقارب والحيات، لا تنفع أموالهم ولا أ و ل ا ل ه م ولا تخرج واسقات، فالله من ا ج ن من جميع الأحوال. اللهم نجنا من جميع الأهواء وأمنا يوم الفزع والكرب و ا ل ز ل ز ا ل وغفر ذنوبنا واسقروبنا يا كبير يا متعال اللهم وفقنا للتوبة والإنابة وافتح ل د ع ا ئ ن ا أبواب الإجابة. وهم مفتح لدعائنا أبواب الإجابة وهم حبب إلينا لقاءك وهم حبب إلينا لقاءك وسهل علينا قضائك اللهم إننا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب و ا ل ر ض ا والقصد في الفقر والغنى نسألك ب ر د العيش بعد الموت نسألك ب ر د العيش بعد الموت و ا ل ش خ ط إلى لقائك في غير ضلّ م ض ر ل ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهدين، وجعلنا هداة مهدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وجعلنا نعبدك كأننا نراك، وسعنا بتقاك. و وحدنا بهداك ولا تكلنا إلى أحد سواك ومتعنا في الجنة برؤاك وحشرنا مع نبيك و م ص ط ف ا ك إلهي وقف السائلون ببابك ولاذ المذنبون بجنابك. ورفع ذو الحاجات فاقتهم إليك ونكس العصاة رؤسهم بين يديك ونكس العصاة رؤسهم بين يديك وانقطعت حجج المقصدين من الاعتذار إليك. وانقطعت ح ج ج المقصرين من الاعتذار إليك ورست سفينة المذنبين على ساحل بحر كرامك ورست سفينة المذنبين على ساحل بحر كرامك كلهم يرجون ا ل ج و ا ز إلى ساحة فضلك و ج ن ت ك إلهي هذا شهر رمضان تاج على رأس الزمان والناس فيه بين فوز وخسران رمضان سيشهد لك يا مسكين أو يشهد عليك رمضان سيشار يوم الجمع إليك شقي فلان وسعيد فلان فيا شهر رمضان بالرحيل ترفق دموع المحبين ترفق دموع المحبين ترقق قلوبهم من ألم الفراق ت ش ف ق ع س ى ت وباة تصلح ما تمزق عسام ا ل ط ع ن عن ع ك ب المقبولين الفائزين يلحق عساسي الأوسان يطلق عسى أسير الأوزار يطلق عسى مستوجب النار من جهنم يوتقع س ى مستوجب النار من جهنم يوتقع س ى ا ن ربنا ن و ف ق اللهم اجعل رمضان شاهدا لنا لا شاهدا علينا وَهُمْ جَعَلْنَا مِنَ السُّعَدَاءِ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ا ل أ َ ش ْ ق ِ ي َ ا ء ِ إِلَهِ آ ه ِ ن لِنَفْسٍ لَا تَعْقِلُ أَمْرَهَا آ ه ِ لِنَفْسٍ تُضِيعُ فِي الْمَعَاصِ عُمْرَهَا آ ه ِ لِنَفْسٍ تُضِيعُ فِي الْمَعَاصِ عُمْرَهَا آ غ د لمفرط يخسر كل يوم ولا يربح. آ ث لمتخبط فيه ظلام الظلم والصباح قد أصبح. آ ه ل ل ع ا ص ي إذا دعى ف ح ض ر ونشر كتابه فنظر. ولم يسمع لعذره وقد اعتذر آه للعاص ي إذا دعي فحضر و ن ش ر كتابه فنظر ولم يسمع لعذره وقد اعتذر آه للراحل لم يتزود للسفر آ ه ل لخاسر إذا ربح المتقو نفتقر ا آ ه ل محروم من جنة الفردوس حل في س ق ر آ ه ل محروم من جنة الفردوس حل في س ق ر آه ا ل ل فاجر فضح أوف جوره فشتقل آه ا ل ل عاص بين الكل قاض آه ا ل ل محمول الإلаж إنما فلا ملجأ ولا غزر آه ا ل ل محمول الإلаж إنما فلا ملجأ ولا غزر آ ه من يوم ت ك و ر فيه الشمس والقمر إله إله الكتاب حوى كل شيء حتى النظر والحساب يأتي ويكون حتى على الذرة إله الكتاب حوى كل شيء حتى النظر والحساب يأتي ويكون حتى على الذرة وخاتمة كأس الذاتي يا رب يا رب يا رب يا رب ي ا رب, رب, رب لنا س و ا ك سيقف العاصي يوم الحشر ذ ل ي ل ا يا ر ب سيبك ي ا ل ع ا ش ي على ا ل ذ ن و بطويلة يا ر ب سيحمل ا ل ع ا ش ي على ظهري حملا ثقيلة يا يوم الغفلة عن القلوب تقشعي يا شموس التقوى والإيمان ط ل ع ي يا ص ح ا ئ فأعمال الصائمين الطائمين ا ر ت ف ع ي يا قلوب المؤمنين نخشعي يا أقدام المصلين نسجدين ربكي و ا ر ك ع ي يا عيون المتهجدين لا تهجعي يا ذنوب التائبين لا ترجعى يا ذنوب التائبين لا ترجعى يا أرض الهوابن عيماك يا شموس يا سما النفوس أقلي يا بروق الأشواق المشتاقين المعي يا خواطر العارفين ر ت ا ع ي يا خواطر العارفين ر ت ع ي يا هم مالمحبين لغير الله لا تقنعي اللهم رحمنا إذا أغلقت علينا ا ل ق و ر اللهم رحمنا عند النفخة في ا ل ص و ر ويوم البعث والنشر اللهم إننا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول آمين. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف و ت و َ ف َّ ن ا م س ل م ي ن َ و َ ا ل ح ق ن ا ب ِ ا ل ص َّ ا ل ح ي ن اللهم إنا نسألك خوف العالمين وإم الخائفين وتوكل الموقنين ويقين المتوكلين وإنابة المخبتين و إ خ ب ا ت المنيبين وصبر الشاكرين وشكر الصابرين وإخلاص الوحدين م وتوحيد المخلصين وإيمان المحسنين وإحسان المؤمنين يا م ُ ن س ا ل ق ل و ب ي ا المكروبين، وهم فلج كروب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، وغفر الذنوب المستوفرين. اللهم أق العثراتنا، وخلص من الفتن سرنا، وزين بالصدق ا ل س ن ت ن ا وزين بالتقوا قلوبنا. و ق ض حوائجنا وحوائج المسلمين وأعتقم ن النار لقابنا وعمل بذكرك أ و ق ا ت ن ا وثبت على الإسلام قلوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين إلهي غدا على أسرة المنايا سنحملون وبأعمالنا التي عملناها في قبورنا سنفردون وعلى ديان يوم الدين سنعرضون علي من لا ت خ ف ى عليه خافية سمع رضود إلهي أمرتنا بالطاعة فما أطعنا و ن ه ي ت ن ا عن المعصية فمن تهينا وخوفنا ت فما خ ف ن ا شوقنا فما ش ت ق ن ا وخوفنا ت فما خ ف ن ا أشوقتنا فمشتقنا في ا ذ ا الشيبة المؤذنة باقترب ا الأجل من تظارك يا من أطاعها و ه وعصى مولاه وضيع حظه من أخرى. وأقام على ذنوبه وخطاياه معتذار معتذار يا رب لا عذري ل لا عذري ل و ق د أ ت ى النذير فأي لي تشعري متى أتوب إبليس غ ا ل ل ه ونفسي والهو ى والدنيا ومسني منهم ا ا ل ل غ و ب ولست أدري إذا ما أتاني وصولا ربي بماذا أجيب إذا سألاني عن الدين وعن الإله وعن النبي المقرب الحبيب ترى ترى هل أنا عند الجواب أخطئ في القول أم أصيح ترى هل أنا يوم القيامة ناجٍ أم لي في نار نصيب؟ ترى هل أنا يوم القيامة ناجٍ أم لي في نار نصيب؟ فيا غفر الذنوب يا منج الهلك. يا منقذ الغرقة، يا عالم السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى، يا شافي المرضى، يا راحم الموتى، جدلنا على رجائن ا من كفي ليلتنا برحمة بعدها لا نخيب. اللهم ارحمنا يوم الكرب والأنين وعرق الجبيه اللهم ارحمنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنه يا سامع الدعاء يا رافع السماء يا د ا ئ م ا ل ب ق ا ء يا واسع العطاء لذا الفاقة العديب يا ع ل ا م الغيب يا غافر الذوب يا كاشف الكروب عن المرهق الكظيم يا فائق الصفات يا مخرج النبات. يا يا مع الشتات يا منشى الرفات من الأعظم الرميب يا خالق البروج سما ء ب ل ف ر و ج مع الليل ذي الولود على على الضوء ذي البلو ج يا وشاسنا ء النجوم يا ف ا ل ق ا ل إ ص ب ا ح و م ي س ر النجاح يا مرسل الرياح بكور ا مع الرواح يا منش ئ ا ل غ ي و م يا هادي المشاد يا العباد يا رازق العباد يا محي البلاد يا فارج الغموض يا فارج الغموض يا من به ا ع و ذ يا من به ا ل و ذ فما عنه لي شذوذ تبا حليم يا م ط ل ق الأسم ي يا جابر ا ل ك س ي ر يا مغني الفقير يا مغني الفقير يا وادي الصقيع عبد ولا خلاص ل م ا د ولا مقيم يا من هو سميع يا من على عرشه رفيع ومن صفاته البديع ومن جاره المنيع من ا ل ظ ا ل من الغشوم يا من ا ل ج ض ع ي رحيم بنا رؤوف غ ب ي ر بنا كريم يا صاحب الجلال يا ذا العزة والجلال يا ذا ا ل م ج د و ا ل ف ع ا ل يا شديد المحال يا شديد المحال ت ع ا ئ ت ن ا من حليب أجل الجحيم ومن هولها العظيم ومن عيشها السقيم ومن حضها المقيم ومن مائها ا ل ح م ي م أ ج ل ن ا من الجحيم أ ج ل ن ا من الجحيم ومن هولها العظيم ومن عيشها السقيم ومن حضها المقيم ومن مائها ا ل ح م ي م ยาพันนั ا ยา ا ันนัดยาพันนั قلوبنا بالرضوان فالحق قلوبنا بالرضوان فالحق قلوبنا بالعطف من النيران يوم الجمع العظيم يوم الجمع العظيم فالحق قلوبنا بالرضوان يوم الجمع العظيم اللهم إنا نسألك بالألف ألفة في قلوبنا وبالباء بركة في أرزاقنا، وبالتا ء توبة صادقة قبل مماتنا، وبالثاء ثواب لأعمالنا، وبالجيم جنة ونعيم، وبالحاء حكمة في أقوالنا. وبالخاء خير ا ل ذ ر ي ا ت ن ا وبالدال دليل معرفتنا بربنا وبالذال ذكاء لعقولنا و ب ا ل ر ا ء رحمة بنا و ب ا ل ر ا ء رحمة بنا وبالزاي زكاة لنفوسنا وبالزايز ك ا ة لنفوسنا، وبالسين سعادة لا نشقى بعدها، وبالشين شفاء لقلوبنا، وبالصاد صدق في أقوالنا، وبالضاد ضياء لابصارنا، وبالطاء طاعة لربنا. وبالفاء فلا حل لأعمالنا، وبالقاف قناعة بما رزقتنا، وبالكاف كرامة عند لقاء ربنا، وباللام لطفا في ق ض ا ء ربنا، وبالميم موعظة في أقوالنا، وبالنون نورا في قلوبنا. وبالنور نوراً في قلوبنا، وبالهاي هداية في أحوالنا، وبالواد دم في قلوب أحبابنا، وبالياقين ص ا د ق ا يا رب العالمين. إلهي إن كان قل زادي في المسير إليك فلقد حسنت وني بالتوكل عليك وإن كان قد حرمني من عقوبتك وإن كان وإن كنت قد حرمت وإن كان رجائي إن كان رجائي قد أسعدني بالأمن من نقمتك إلهي إن كان ذنبي قد عرضني لعقابك إلهي إن كان ذنبي قد عرضني لعقابك فرجائي قد أشعرني بالأمن من عقوبتك إلهي إلهي إن أماتت من الغفلة عن الاستعداد ل ل ق ا ئ ك فقد ن ب ه ت ن ي المعرفة لكرم آلاءك إلهي إن أوحشما بيني وبين ك ف ر ة العصيان والطغيان إن أوحشما بيني وبين ك ف ر ة العصيان والطغيان فقد آنسني بشر الغفران و ا ل ر ض و ا ن اللهم أكرمنا في ليلتنا بالجنة، اللهم أكرمنا في ليلتنا بالجنة، اللهم أكرمنا في ليلتنا بالجنة، يا من خضع كل شيء لعزتك و ع ن ت الوجوه لعظمتك. يا من إذا أساء عبادك ح ل م ت وإن أساء تفضلت وإن عصوا سترت وإن عصوا سترت وإن أذنبوا عفوت وغفرت وإن دعوك أجبت يا من إذا أساء عبادك ح ل م ت وإن أحسن تفضلت وإن عصوا سترت وإن أذنبوا عفوت وغفر ت إندعوك أجبت وإنا دوك سمعت وإنا دوك سمعت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة و ق ن ا عذابنا ا ل اللهم إن كان رزقنا بعيدا فقربه وإن كان قريبا فأنزله وبالك لنا فيما رزقتنا وقنا عذابك يا أرحم الراحمين، اللهم ا ح ر ص ن ا بعينك التي لا تنام، وتنفنا بركنك الذي لا يضام. يا من قل عند النعماء شكر، شكرنا فلم يحرمنا. يا من قل عند النعماء شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند البلاء صبرنا فلم يخذلنا اللهم لا تحرمنا بقلة شكرنا اللهم لا تحرمنا بقلة شكرنا ولا تخذلنا بقلة صبرنا ورحمنا إذا قطع من الدنيا أثرنا ورحمنا إذا تغيرت صورنا وتبدل حالنا وتفرقت أعضاؤنا وتقطعت أوصلنا ا اللهم كما تبت على آدم ف ت ب علينا اللهم كما تبت على آدم وهديته فتبت علينا وهدنا وكما نجيت عيسى من أعدائه فنجنا وكما رفعت إدريس مكانا عليا فرفع في الجنة درجاتنا اللهم ك ش ف ع ن ا ا ل ض ر والبلوى وشف جميع المرضى وارحم الموتى يا من كل ما نودي أجاب ومن بجلاله ينشئ ا ل س ح ا ب َ يا من كلم في ا ل د ج ا ُ و س ا بلطف كلاما ثم ألهمه ا ل خ ط ا ب َ يا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا يا من خص أحمد و ْ ط ف ه وأعطاه الرسالة والكتابة وقربه وسماه حبيبا وأعتقب شفاعته الرقابة لك الفضل المبين على ع ط ا ء من أنت به وضاعفت الثوابا إلهي لك خضع من ركع وذل من سجد وبكهت دا من طلب إلهي كيف يحيط بك عقل أنت خلقته أم كيف ي ح ص ث ن ا عليك لسان أنت أنطقته إلهي كيف يناجيك في الصلاوات من يعصيك في الخلاوات لولا حلمك إلهي كيف يدعوك عند الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا لطفك إلهي كيف تنام العيون والحي القيوم يقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه فاللهم إن ن ت و ب إليك فقبل توبتنا وغفر زلتنا وغس الحوبتنا و آ م ن روعتنا إلهي ببابك أنخنا ولمعرفك و تعرضنا وبكرمك تعلقنا وبتقسير نعترفنا أنت أكرم مسؤول وأعظم مأمول إلهي كفانا عز أن نكون لك عبيدا وكفانا فخرا وشرف أن تكون لنا رب يا عز كل ذليل يا غياث كل ملهوف إ ل ه ي إلى من نذهب إن باعتنا وبمن توسَّل إن حجبتنا ومن يق ومن يقبل علينا إن أعرض عنا اللهم ارزقنا في ليلتنا حلاوة الطاعة وعزها و ن ق ل ن ا من المعصية وذلها اللهم ارزقنا حلاوة الطاعة وعزها و ن ق ل ن ا من المعصية وذلها اللهم إن أطعناك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد ولم نعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الشرك فغفلنا ما بينهما يا أرحم الراحمين اللهم إن نسألك أن ت ن و ر بكتابك بصارنا و َ أ ن ت ط ْ ل ق ب ه أ ل س ن ت َ ن ا و أ ن ت ُ ف َ ر ح ب ه ق ُ ل و ب َ ن ا و َ أ ن ت َ ش ر ح َ ب ه ص د و ر ن ا و أ ن ت َ غ و س ل َ ب ه ذ ُ ن ُ و ب َ ن ا إ ل ه ي أ ت ح ر ق ُ ب ِ ا ل ن ا ر و َ ج ه ا ك ا ن ل ك س ا ج د ا و َ ل س ا ن ا ك ا ن ل ك ذ ا ك ِ ر ا و َ ق ل ب ا ك ا ن ب ك ع ا ر ف ا إلهي يا من قبلت ألوفا من السحرة لما سجدوا لك مرة إلهي قبلت ألوفا من السحرة حين ذكروك مرة وسجدوا لك مرة وإنا لم نزل م ق ر ي ن بربوبك ي معترفين بوحدانيك ت وما سجدنا قط إلا بين يديك ولا رفعنا حوائجنا إلا إليك فأنت ملاذنا إن ضاقت بنا الحيل أنت ملاذنا إن ضاقت بنا الحيل وأنت ملجأنا إذا قطع الأمل أنت ملاذنا إذا قطعت بنا الحيل وأنت ملجأنا إذا قطع الأمل ف ا ل ل ه م ا ر ْ ز ق ن ا ق ب ل ا ل م و ت ت و ب َ و َ ك ت ب ل ن ا ح ج ة م ب ر و ر َ ة ق ب ل ا ل م و ت و َ ت و ب َ ة ن ص و ح ا ق ب ل ا ل م و ت و َ ش ه ا د ة ص ا د ق ة ع ن د ا ل م و ت إ ل َ ه ي و ق َ ف ا ل س ا ئ ل و ن ب ب ا ب ِ ك و َ ل ا ذ ا ل ف ق ر ا ء ب ج ن ا ب ِ ك َ و ن د م َ ا ل م ف ر ِ ق و ن ع ل ى ت ف ر ي ق ه م ف ي ط ا ع ت ِ ك وخرج العاصون حيا من كرمك وخرج العاصون حيا من كرمك وأطرق المذنبون من خلال ه ي ب ت ك يا مفرج الكربات يا غافر الزلات اللهم غفر لنا في هذه الليلة أجمعين و َ ه ب ا ل م ُ س ي ن َ م ن ا ل م ِ ن ل ل م ُ ح س ِ ن ي ن ا ل ل ه م ل ا ت ر د ن ا و َ ن ح ن ُ ن د ع و ك ا ل ل ه م ل ا ت خ َ ي ب ن ا و َ ن ح ن ُ ن ر ج و ك ل ا ر ب َّ ل ن ا س و ا ك ف َ ن د ع و ا ل ل ه م أ ن ت َ ر َ ب ّ ن ا و َ أ َ ن ت َ خ َ ا ل ق ُ ن ا ي ا أ َ م ل ن ا إذا ا ن قطعت الأسباب يا أملنا إذا ا ن قطعت الأسباب يا رجعنا إذا أغلقت الأبواب يا أملنا إذا حيل بيننا وبين الأهل والأحباب وأصبحنا في حفرة ضيقة تحت الثراب بين الدود والتراب فاللهم ألهمنا التوبة والتقوى قبل حلول التراب وهم ألهمنا التوبة والتقوى قبل حلول التراب وألهمنا الجواب عند السؤال وألهمنا عند السؤال صحيح الجواب اللهم يمن يوم العرض عليك كتابنا و ي س ل حسابنا وثقل موازيننا وبيض وجهنا و اللهم اكتب لنا عيشة واضية في جنة عالية تطوفوا دانية واجعلنا من من ينادى عليهم كلوا وشربوا نيا بما أسلفكم في الأيام الخالية وهم م غ ف ل ن ا و ل و ا ل د ي ن وارحمهم كما ربنا صغارا وهم من عاش منهم ففي عطتك ورعايتك ومن مات منهم فإلى جنتك ورحمتك اللهم غفر لهم وارحمهم وعافهم و ف ع ه م وأكرم نزولهم ووسع م د خ ل ه م ونور قبورهم ورحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم رحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ا ج ع ل الموت خير زائر ننتظره و ا ج ع ل القبر خير بيت نعمره و ا ج ع ل ما بعده خير مما قبله يا ر ح م ا ل ر ح ي ن اللهم إنا نسألك لمرضان الشفاء والعافية ونسألك لموتان الرحمة والمغفرة اللهم إنا نسألك لمرضان الشفاء والعافية ولموتان الرحمة والمغفرة اللهم ا ه د ي شباب المسلمين الله اللهم أهدي شباب المسلمين اللهم زين شباب المسلمين بالطاعة والإيمان وزين فتيات المسلمين بالعفة والحياء والحجاب اللهم ارزق فتياتنا أزوجا ا صالحين اللهم ارزق بناتنا أزوجا ا صالحين وارزق أولادنا زوجات صالحات ا لهم ل ا ر ز ق شباب المسلمين زوجات صالحات وارزق شباب ن ا زوجات طيبات وارزق فتيات المسلمين أزواج صالحين لهم ل رفع البلاء والوباء و ا ل غ ل ا ع عن بلادنا وبلاد المسلمين اللهم اجعل بلدنا وبلاد المسلمين آمنة رخاء سخاء رغدا يا ا ل ر ح م الرحيم اللهم ارفع عن بلادنا البلاء اللهم ارفع عن بلادنا الوباء اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء اللهم طهر أراضي المسلمين من المحتلين المغتصرين اللهم منصر الإسلام والمسلمين ودمر الكفر والكافرين اللهم منصر من نصر الدين اللهم عليك بمن خذل الدين اللهم منصر من نصر الدين اللهم ا ن ص ر ن ا بالإسلام و ا ن ص ر الإسلام بنا وقونا بالإسلام وقون الإسلام بنا واهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم غفر لصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحينا و م ي ت ن ا اللهم اللهم تقبل منا الصيام اللهم ارزقنا الشكر على صيام الأيام الماضية اللهم ارزقنا الشكر على صيام وقيام الأيام الماضية اللهم أعد علينا رمضان أعوام متتالية اللهم ارزقنا الشكر على صيام وقيام الأيام الماضية وأعد علينا رمضان أعوام متتالية وارزقنا الزهد في الدار الفانية و ا ت ب ل ن ا عيشة راضية في جنة عالية اللهم إ ط ض ي ت بطول أعمارنا إلى رمضان القادم فبارك لنا فيه. وإن قضيت بقطع أجالنا فجعل الحوض النبي موعدنا وجعل الجنة موعدنا وإن قضيت بقطع أجالنا فأوسِ ا ل ر ح م َ على من خلفنا وجعل الحوض النبي موعدنا وجعل الجنة مأوانا وأعتق من النار ر رقابنا اللهم اجعلها ختمة المباركة على من قرأها وعلى من حضرها وعلى أمعى وعلى من أمن على دعائها وعلى من أمن على دعائها اللهم وأنزل من أنوارها وبركاتها على أهل القبور في قبورهم وعلى أهل الدور في ديارهم. اللهم وأنزل من بركاتها وأنوارها على أهل القبور في قبورهم وعلى أهل الدور في ديارهم اللهم لا تفض جمعنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترتعبنا اللهم لا تفض جمعنا إلا بذنب مغفور اللهم هؤلاء عبادك ج ا ء و كيرجون رحمتة ويخافون عذابك فاللهم أعطهم من الخير فوق ما يرجون وصرف عنهم من السوء فوق ما يحذرون اللهم بارك لهم في أرزاقهم وبارك لهم في عافيتهم وبارك لهم في أولادهم اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو ف ع ف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو ف ع ف عنا اللهم إنك أمرتنا ب د ع ا ئ ك وعتنا إجابتك فقلت و ق و ل ك ا ل ح ق دعوني أستجب لكم وها نحن قد دعونا كما ك أمرتنا فاستجب لنا ربنا كما وعدتنا وجعل إجابتنا وافتح لدعائنا أبواب الإجابة اللهم افتح لدعائنا أبواب الإجابة اللهم افتح لدعائنا أبواب الإجابة اللهم افتح ل د ع ا ئ ن ا أبواب الإجابة وافتح لقلوبنا التوبة والإنابة و ه افتح لقلوبنا ا ل ت و ب و ا ل إ ن ا ب وافتح ل د ع ا ئ ن ا أبواب الإجابة هذا الدعاء الذي علمتني فلا ت ح ر ي الأجر والفضل الذي و ع ت ن ي اللهم إن وفقت فبفضلك وإحسانك وإن أخطأت وسهوت وتجاوزت فمني ومن الشيطان اللهم قوي في رضاك ضعفنا ا ل ل ه م ق و في رضاك ضعفنا ورفل لجمعنا ورفل لجمعنا اللهم ج ا ز عنا نبينا و س ي د ن ا محمد. خير ما جازيت به ن ب ي ا عن أمتي و ر س و ل ا عن دعوتي و ر س ا ل ت ه اللهم كما آمن به ولم نره فجمع بيننا وبينه في الجنة ودخلنا مداخله وحشرنا في زمرته ورزقنا شفاعةه وجعله على الحوض يفرح بلقائنا وهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك. و ي ه د ى فيه أهل معصيتك ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جديد يا نعم المولى ويا نعم النصير اللهم ص ل و س ل ّ م وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.